و موسوعه ض ى مثل ل ل ولئن ي ن أ م من خلق ا ل س ن ا و و ا ت ا ل أ ر ض س ي ق و ل ن خ ل ق ه ن ا ل ع ز ز ي ا ل ع ل ي م الاسلاميه ذ ي ل ا اسماء الله ك م ا ل ح و ن ى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 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا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 ومن ج ه ه س و وهو و د كظيم م أ َََ ينشا ََ أ في ا ل ْ ح ِ ل ْ ي َ ة ِ وهو ََُ في ِ الخصام َِِْ غير َُْ مبين ُِ واجعلوا َُ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة َ الذين ََِّ هم ُْ عند َِ الرحمن ََِّْ إ ِ ن ا ث ا أ اشهدوا ُ خلقهم ََُْْ ستكتب ََُُْ شهادتهم َََُُْ ويسالون ََُُ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إ ن هم إ ل ا يخرصون أ م ا ت ي ن ا ه م كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 وكذلك ما أ ر س ل ن ا من قبلك في ق ر ي ة من نذير الا قال م ط ر ف و ه ا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه و إ ن ا على اثارهم مقتدون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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و ر ح م ة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس أ م ه و ا ح د ة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ف ض ة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أ ب و ا ب ا وسررا عليها يتكئون وزخرفا و إ ن كل ذلك لما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ا خ ر ة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و إ ن ه م ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أ ن ه م مهتدون حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ف ب ي س القرين ولن ينفعكم اليوم إ ذ ظلمتم أ ن ك م في العذاب مشتركون 「私の思い出を表すことはないで ا, أ م, ه م, م إ ن ه い م ن ت すこ و ن أ いです。ي ن ك い出を表すことはないです。私の思い ل ي ه م م ق ت د い و ن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 إذا هم منها هم ي ض ح ك وما ن و نريهم من آ ي ه الا هي أ ك ب ر من اختها و أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أ ي ه ا الساحر ادع لنا ربك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 もちろん、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 و م ث ل たち ل 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち م 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た وقالوا آ ل ه ت ن ا خير نمه ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو إ ل ا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إ س ر ا ئ ي ل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 ولا يصدنكم الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم ب ا ل ح ك م ة و ل أ ب ي ن لكم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 فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن تاتيهم بغته وهم لا يشعرون أ ل ا خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو ن إ ل ا المتقين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 فيها في خ ا い د ます。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 لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كارهون أ م ابرموا امرا ف إ ن ا مبرمون أ م يحسبون أ ن ن ا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى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 و ع ち د 今日の思い ل を表すことについて話すこと و ついて話すことについて話すこと ع ついて話すことに ا いて話すことにつ ا て話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことについて話すことにつ وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون